يُعْرَفُ الْمُجْرِمُ نَفْسِ مَا هُمْ فَيُخَذُّ النَّوَاصِي وَالْأَقْدَامُ فَبِأَيِّ أَلَامٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَنِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يطوفون بينها وبين حمي من آل ففي أي آل ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنّة ففي أي آل تكذبان ذو تأفنان، ففي أي ألاء ربك ما تكذبان؟ فيهما عينان تجارياً، ففي أي ألاء ربك تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، متكئين على فروش، فطار غامِّ إستبرق، وجن الجنتين ذال. فَبِأيِّ آلٍ رَبُّكُمَا تُكذِبَنَّ فِي جِنَّ قَاصرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِن سُقِيْلَهُمْ وَلَا جَنَّ فَبِأيِّ آلٍ 114. كأنهن الياقوت والمرجان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 117. فبأي آلاء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 ما تكذبان فيهما عينان ضاخطتان فبأي آلاء ربكما تكذبان